بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتلي قرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة